ألم تر أن الله يزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله هكاما فترى الورق يخرج من خلاله ألم تر أن الله يزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله فتَرَ وَدق يَخُدُ مِنْ خِمالِ فَتَرَ وَدقَخُدُ مِنْ خِلَال وَيونَزِلُ مِنَ السَّم مِن جِبال فيهَا مِ ظَرَدٍ فَيُصيبُ به فتَو وَدق يَخُدُ مِن خلِلَالِه وَيونَزِلُ مِنَ السَّم فَيصيبُ به فَيصبُ بِهمَ يشَاء وَيَصْرِبُهُ عَمَ يَشَ فَصيبُ بهمَشَ وَيَصِْبهُ عَمَشَ يكَادُ سَنَ بَ يَذهَبُ ك سناغ فيني <تصفيق> اله بلو